بوك تو شزدست السادم سبعة وستون سبعة وستون ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين Naočale. Al nazara. Al On je zaboravio svoje naočale. Laqad nesija nazaratah. Laqad nesija -na Ma gdje su mu naočale? Ejna taraka nazaratahu, Jatura? اين ترك نظارته يا ترى؟ سات الساعه الساعه نيجو ساعته تالفه الساعه عاطلة سات فيسي نزيدو الساعه معلقه على الحائط الساعه معلقه على الحائط باسوش جواز السفر جواز السفر لقد فقد لقد فقد جواز سفره غديه اوستافيو سفو ترك جواز سفره يا ترك جواز سفره يا ترا oni nichovo hum hun al khas bihum Djeca ne mogu naći svoje roditelje. La jastatiju l-atfal an ježidu walidejhim. La jastatiju l-atfal an južidu walidejhim. Ali eto dolaze njihovi roditelji. Lakin, ha humil waladan qadimuna hunaak. Lekin hahom alwalidan qadimun hunak Vi vaše Antum kum alkhass bikum Antum kum alkhass bikum Kakvo je bilo vaše putovanje gospodine Niler كيف كانت رحلة حضراتكم سيد ميلر كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر زوجة حضراتكم سيد ميلر زوجة حضراتكم سيد en ki hadrouki alhoubiki enti ka hadroki elhoas viki kakvoje bilo vaše putovanje gospođo Schmidt keji fe Kenet relatu hadratiki madame Smith ke i fe Kenet Smith. Gdje je vaš muž gospođo schmidt ena za hadratiki madame smith enine za hadratiki me smith.